بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك ترى ما يسمع بنا اللهم إنك ترى ما يسمع بنا اللهم تبلغ رسولك أننا بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة اللهم احسهم عددا واغتلهم بذدا ولا تغادر منهم أحدا انقطعت الحبال الأرضية ولم يبطأ إلا باب السماء انقطعت الاسباب ولم يبقى الا الارتباط برب الارض والسماء مسبب الاسباب ومجري السحاب وهذه من الاسباب ابشروا لقد اقترب النصر وانا اقول عباد الله ابشروا لقد اقترب النصر يا امه الاسلام بشرى لن يطول بك الحوان قد لاح فجرك كباس فالترق بي ذاك الزمان أبطالنا بجهادهم ومضائهم قصموا الجبان وبنوا لمجدك كل من بدمائهم بلغ يا أمة وان زمان الغافلين كم من سنين قد مضت وان ليت يرسف لن أعود لن أنفني لن لن أنا سوف أنظر سامخا أغمل المشتت والقيوس سناود ورب في سناود وسنابل وغرب في لا تعرف أو لا تعرف سهنا الوجود سناود ورب في سناود وسنابل لا تعرف قو فنا لا تعرف سهنا الوجود ويسأل مديع الأخبار أحد رجالات الفلوجة الأبطال ما هي استعداداتكم؟ وأنتم ترون هذا الحصار يضرب عليكم من كل الجهات قال لقد استعدين لهم بلا إله إلا الله محمد رطول الله لا طائرات ولا زبابات بل حتى حافروا المكتشفيات قال استعدين لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله المطلوب شكه ويقين لقد أسقطوا الصائرات ودمروا الجبابات يا أخي الحر الجريح كل عذر أفتنيح إنني لا أكتب الشعر لتبكي أو تنوح إنما شعري نزف من دم الحلم الذبيح أنظم الأشعار تخفيفا لآلام الجروح أنظم الأشعار تخفيفا لآلام الجروح أنت إن تترك هموم القلب في القلب تصيح فهو إنذار تجار بالمثرات يطيب يستعون أنهم يريدوا أن يحرروا الشعوب فلماذا يقصم الشيوخ؟ لماذا يقصم الله صالح؟ ماذا ابن أبرياء؟ تهازم المساجد. لكن صدق الله. ولن ترضى عن كل يهود ولا النفارة. حتى تتبع من نتهم. اللهم اقلب عليهم ارضا فنوجة نارا. والسماءها شهبا ويعشارا. اللهم صلف عليهم ما خرج من الارض. وما مثل من السماء. اللهم ثبت الله مثبت المسلمين في كل مكان في ذن السن والشيشان وكشفير وافضانشتان ابشروا قد اقترب النصر اصدار جديد لتسجيلات الاثار الاسلامية لفضيلة الشيخ خالد الراشد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وأنزل الكتب وانقسم الناس إلى قسمين مؤمن وكافر فريق حق وفريق باطل ومن سنن الله التي لا تتغير لا تتبدل سنة الإبتلاء وسنة الصراع ابتلاء للمؤمنين في كل مكان حتى يرفع الله من درجاتهم وليبتلي ما في صدورهم وليمحط ما في قلوبهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد مضت سنة البلاء على الأولين ولقد فتن الذين من قبلهم فلا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فلا بد من الإبتلاء ولن تمكن أمة الإسلام حتى تبتل كما جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني إياه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين ثم قال في سياق الحديث ولقد بعثك لأبتليك وأبتلي بك فسنة الابتلاء ماضية حتى يرف الله الأرض ومن عليها ومن الثنن ثنن الصراع بين الحق والباطن منذ أن انقسم الناس إلى قسمين فريق حق وفريق باطل بدأ الصراع والصراع دائم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بدأت المواجهات بين حزب الله وحزب الشيطان حزب حق وحزب باطل وها هي الفلوجة اليوم ها هي الفلوجة تسطر صوراً من صور المواجهة مواجهة بين الحق والباطل كما تصفر التاريخ من مثل تلك الصور الشيء الكثير ها هو الكفر ها هو الكفر يتزعمه الصليب ومن خلفه أبناء القردة والخنازير وملل الكفر بكل أنواعها ومللها ونحلها جمعت أحزابها وحاطرت الفلوجة من كل الجهات برًا وبحرًا وجوًا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فما المطلوب منا في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأحوال أقول اقرأوا التاريخ اقرأوا التاريخ فإن في التاريخ عبر ظل قوم لم يعرفوا الخبر حتى ننتصر في مثل هذه الظروف لا بد من إظهار عزة المؤمنين المستمدة من قوله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوم إن كنتم مؤمنين إن يمتسكم قرح فقد مث القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليبحث الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين منذ قرون مضت وحين بدأ نور الإسلام بدأت المؤامرات وبدأت الدسائس تحاك على الإسلام يوماً بعد يوم والله ما تعرض دين لمثل تلك الدسائس التي تعرض لها الإسلام سنوات بل قل قرون طوال وهم يمكرون للإسلام وأهله لو لم يكن لو لم يكن الإسلام دين حق لو لم يكن دين حق لما استطاع أن يقاوم تلك الدسائس ومكر الليل والنهار أمتنا قوية بدليل أنهم يهاجمونها من كل الجهات لو لم تكن قوية لما ألبوا أحزابهم وجمعوا جموعهم تغيظهم صحوة الشباب في كل مكان التي بدأت ظاهرة جلية تعلن عودة الشباب إلى دينهم وتمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم منذ قرون مضت لما النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت شوكة الإسلام تقوى وبدأ الإسلام يضرب أطنابه يمنة ويسرة، وبدأ الأتباع يزيدون كما صح اليوم في الزياج وبشرواكم، وبشرواكم المصلون في صلاة الفجر في الزياج اكتمل صفنا الثاني بعد أن كنا لا نصلي إلا صف واحدا، والصف الثالث أيضا في الزياج يوما بعد يوم. عدد الأبطال الذين يصلون معنا فقط من الأبطال فقط خمسون خمسون من الأبطال بدأوا يلتزمون بصلاة الفجر ومن خلفهم آباء وأمهات فأمتنا بخير أمتنا معطاءة تحييها مثل هذه الظروف تمحص خطها من سمينها مثل هذه الظروف ما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يسب بما يرسله من, من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتصدقوا فلكم أجر عظيم بدأ الإسلام يخرج من المدينة بقوة وبدأت المؤامرات بين المنافقين والمشركين وأحفاد القرادة والخناثير الذين يتزعمون موائد المفاوضات والاستسلام خرجت اليهود إلى مكة خرجت اليهود من خيبر إلى مكة تحرض مكة على حصار المدينة وعدوهم وواعدوهم على أن يكون الأمر بينهم سواء على أن تقتسم غنائم المسلمين وتُصبَ نسائهم وتصادر أموالهم فجاءت مكة بوثنيتها التي تحمل الحقد على الإسلام والمسلمين وخرجت اليهود التي تحمل الحسد والمكرى على الإسلام والمسلمين وبدع منافق الداخل يؤلِّب هذا ويضعف ذاك والتأماء والتف المدينة عشرة آلاف لم تلتف من قبلها على مدينة من المدن صور الله ذلك الموقف تصريرا عجيبا إذ من فوقكم ومن أفصل منكم وإذ زاغت الأبطار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الضنون ظن المنافقين وليس بظن المؤمنين إنما ظن المؤمنين حين رأوا ذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إنها سنة الصراع التي لا تتغير ولا تتبدل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين نعم بارك الله فيك التفت قريش واليهود والوثنيين بكل أنواعها حول المدينة وطوقوها من كل الجهار وأشار سلمان الفارسي رحمه الله ورضي الله عنه أرضاه بحفر الخندق أمام تلك الجموع التي لم تر العرض مثلها قط، وبدأ الخوف يدب من كل مسئل ولك أن تتصور الحال خوف وجوع وأحوال لا يعلمها إلا الله فكيف كان حال فريق المؤمنين وكيف كانت المؤامرات تحاك من الداخل ومن الخارج وما أسبه الأمثاء باليوم فما أشبه الأمسا باليوم فماذا صنع الرجال ماذا صنع الرجال في تلك المواقف التفتوا حول نبيهم يدا واحدة قيام بالليل وصيام بالنهار وانضباط على الأوامر ترك كل المعاصي ترك كل المخالفات. لأن النص لا يستمد إلا من السماء أظهروا من العزة ما سطره التاريخ وعجلة الصفحات عن تصيره ربعي يدخل في إيوان كسراء وهو مليء بالأسعاف الوثير وزراؤه من حوله وقادة جيشه يلتفون من حوله فيسألون وقد دخل ببغلته ورمحه المسنون. وثيابه المقطعة لكنه تكلم بعزة المؤمن لماذا أتيتم وماذا تريدون أليس الفقر والجوع والذي الذي أخرجكم قال لا للجوع ولا الفقر أخرجنا فرجنا لأن الله بتاعتنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى فئة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فيقول كسراهم ما المطلوب منا وماذا تريدون قال أسلم تسلم لك مالنا لنا وعليك ما علينا قال فالثانية قال الثانية تدفعوا لنا الجزية عن يد وأنتم طاغرون قال وإن لم ندفع قال السيد بيننا وبينكم تدري أين يتكلم ومن أين ينطلق بمثل هذا الكلام من إيوان شكرة الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون غريمة لهم لما طوق الأحزاب المدينة وبدأوا بحفظ الخندق استعصت صخرة على المسلمين فأكبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء بأبي هو أمي جاء جاء وأخذ الفأس والمعول من بين أيديهم فضرب الصخرة مرة واحدة فخرج منها مثل الشرر ومثل النور قال الله أكبر أريد أبواب اليمن تتحت في قصور اليمن فضرب الضربة الثانية وكبر الله وقال الله أكبر أريد قصور الشام البيضاء الله أكثر في الثالثة فتعت في قصور العراق وما فيها تدري وهو يتكلم بالوضع الذي أحافى بالمؤمنين جاءهم من فوقهم ومن أفل منهم وزاقت الأمصار وبلغت القلوب الحناجر لكنه الثقر بوعد الله إنه في بنصر الله جلت لعلاه لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تعلمت الأمة معنى العزة في كل الضروف في كل الأحوال أمم وآهد فهو خباب إلى مكة أسير وفو الذي سنع بهم العذب يوم بدر وفي كثير من المواجهات فخرجت فريش وقد جمعوا نساءهم وأطفالهم وألبوا عليه من كل مكان ونصبوه على جذع تجرة فقالوا له أتتمنى أن محمد مكانك وأنت بين أهلك اسمع الحب الصادق لله ولرسوله مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال قال والله ما وجدت أن محمد يشاك بسوكه وأنا آمن مطمئن بين أهلي قل في الإسلام قل في محمد وأصحابه أبداً والله لا نطق بكلمة لكفر إنما طلب منهم الصلاة وصلى لله وأشعى في صلاته قائلاً لهم حتى لا تظنوا أني أخاف من الموت حتى لا تظنوا أني أخاف من الموت سلاحهم الثقر واليقين والصبر والدعاء رفع يده إلى السماء وقال اللهم إنك ترى ما يسمع بنا اللهم إنك ترى ما يسمع بنا اللهم تبلغ رسولك أنا بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ثم ردد وقال لقد جمع الأحساب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمّعي وقد جمعوا نساءهم وأصفالهم وقُربت من جذعي أخدمه منعي وما بحذار الموت إني لميّتٌ ولكن حذارة حمي نار الملفّعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد لي الأعداء عند مطفعي ولقد خيّروني الكفّة والموت ولقد هطلت عيناي في غير مجزعي وما بحذار الموت إني لميس ولكن حدار جحم نار ملسعي ولست أبالي حين أصل مسلما على أي جنب سلات كان مصعي في كل الظروف في كل الأحوال عزة وقبات لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فتعلم الرجال من نبيهم الذي قرأ عليهم القرآن وعلمهم كيف تكون العزة وكيف يكون الثبات لما اجتمع الأحزاب حول المدينة كان المسلمون قد آهدوا اليهود على حماية النواحي الخلفية من المدينة فذهبت قريش إلى اليهود وساوموهم فنكبوا العهود ولا عجب هم نقاض العقود ونفكات العهود أما قال الله أولا كلما عهدوا عهدا نبده فريق منهم بل هو الله حانهم لا يتغير ولا يتبدل فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة ليفرد من الداخل قال لأصحابه فَلَكَدْ اَخْتَرَبَ النَّسُرُ انقطعت الحبال الأرضية ولم يبقى إلا باب السماء انقطعت الأسباب ولم يبقى إلا الارتباب برب الأرض والسماء مسبب الأسباب ومجرية السعاب ورازم الأحزاب أبشروا اخْتَرَبَ النَّسُرُ وأنا أقول عباد الله وَلَكَدْ اَغْتَرَبَ النَّصُرُ يَا أُمَّةَ الْإِسْلَامِ بُسْرًا لَنْ يَطُولَ بِكِ الْحَوَانِ قَدْ لَاحَ فَجْرُكِ بَاسِمًا فَلْتَرْقُ بِي ذاكَ بِجِهَادِهِمْ وَمَضَائِهِمْ قَصَمُوا الْجَبَانِ وَبَنَوْ لِمَجْدِكِ سُلَّمًا بِدِمَائِهِمْ فَل والله زمان الغافلين كم من سنين قد مضت بس والليت يرتفل لن اعود لن انسى لن اشتكي لن ارضى بذل القعود لن انسى لن اشتكي لن ارضى بذل القعود ولا سوف امضي شامخا رغم المسقه والقيود فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحصارات وتلك المؤامرات أراد أن يخفف الحصار على المدينة جياع جياع لا يجدون ما يأكلون حفاث لا يجدون ما يلبسون محاصرون من كل الجهات وها هي الحلوجة اليوم تشهد نفس الموقف ونفس المؤامرات فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال نادى قادة غطفان وقال لهم تعالوا إلى أمر بيننا وبينكم سواء غطفان خرجت للغنيمة لا للسعر من المسلمين التعر بين مكة والمدينة قال لهم وقد خرجوا في أربعة آلاف من العشرة قال لهم نعطيكم نصف مار المدينة على أن كل الحصار عن المدينة وترجعوا فوافقوا غنيمة لا يحلمون بها في أحسن الأحوال فكتبت الوثيقة ولم يشهد عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استشير أهل المدينة أولا فأتى بالسعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة استشارهم وعرض عليهم الأمر فأني قد عرضت على غطفان كذا وكذا على أن يأخذوا يصف أثمار المدينة ويفك الحصار فماذا تقول فقال سعد بن معاذ قال سعد بن معاذ الذي له عرس الرحمن عند وقاته قال يا رسول الله أمر تحبه أم أمر أمرك الله بس أم أمر تصنعه من أجلنا إن كان الأمر من الله فليس لنا إلا السمع والطاعة وإن كان الأمر منك من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن كان أمرٌ تصنعه من أجلنا فلنا في الأمر ما قال قال بل أصنعه من أجلكم قالوا يا رسول الله كنا وهؤلاء القوم على كفر وشرك لا يعلمه إلا الله حين كنا وإياهم على الكفر والشرك كانوا لا يأكلون طعامنا إلا قرًّا ضيوفًا ولا يأكلون أموالنا إلا بحقها اليوم يوم أن أعدنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا اليوم يوم أن أفهرنا الله بالقرآن وزيّننا بالإيمان نعطيهم أموالنا والله ليس بيننا وبينهم إلا السيء الله ليس بيننا وبينهم إلا الصيف في مستهابها الظروف تخرج عدة المؤمنين لا تهنوا لا تأذنوا أنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين سحابة صيف وستنقشع وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلقون المطلوب صدق التوكل المطلوب التفاعل في كل حال من الأحوال المطلوب الثقة والتبصير بنصر الله جل بعلّاه ولقد تبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون قال صلى الله عليه وسلم إن الله دوالي الأرض فأريث مشتقها ومغربها وإن منسى أمتي سيبلغ ما ذوي لي منها فقه ويقين بنصر الله ووعد الله وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكت الحكيم أقول ما تسمعون الله العظيم لي ولكم من كل ذنب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 اتقوا الله اتقوا الله عباد الله ومن تقواه أننا نستشعر قضية الجسد الواحد نستشعر أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا وما يصيب الفلوج اليوم هو بسبب ذنوبنا نحن بسبب تقصيرنا نحن الفلوج اليوم تذيق الصليب وتلقنه الدروس في العزة والثبات محاصرة من كل الجهاز ويسأل مذيع الأخبار أحد أبطال الفلوجة الأبطال يسأل مذيع الأخبار أحد رجالات الفلوجة الأبطال ما هي استعداداتكم ما هي استعداداتكم وأنتم ترون هذا الحصار يضرب عليكم يضرب عليكم من كل الجهات قال لقد استعدينا لهم لقد استعدينا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله ما هي استعداداتكم لا طائرات ولا دبابات بل حتى حاطر المتشفيات ما هي استعداداتكم قال استعدينا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله المطلوب ثقة ويقين ها هي الأمة تعلن ترابطها مع العراق تعلن الوهدة في البأساء والضراء ها هي المنابر ها هي المساجد ها هي أكبت الضراء تُرضع من أجل إخواننا في العراق ها هي البطولات تخرج والأثر يخرج من هناك لقد أسقطوا الطائرات ودمروا الجبابات وأثروا أحفاد القردة والخناديل والصليبيين قتلوا في جيش الصليب حتى قتلوا قائد القوات قتلوا في جيش الصليب بل قتلوا قائد القوات فإلى النار وبئس المصير نعم قتل منا أبرياء وقتل منا أسخالاً ونساء لكن قتلانا في الجنة قتلانا في الجنة وقتلهم في النار يدعون أنهم يريدوا أن يحرروا الصعوب فلماذا يقتل الشيوخ؟ ماذا يبطل الأفصال ماذا نب الأبرياء لماذا تهاجم المساجد لكن فدق الله ولن ترضى عن كل يهود ولا النفارة حتى تتبع من نسهم اللهم اقلب عليهم أرضا فنوجة نارا وسماءها شهبا وإعصارا اللهم سلف عليهم ما خرج من الأرض وما نزل من السماء اللهم ثبت على الفلوجة اللهم ثبت المسلمين في كل مكان في الصين والشيشان وكشفير وافغانستان، وفي السودان والفلبين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم اللهم اربط على قلوبهم افرق عليهم صبرا وثبت الأقزام اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك سدد رأيهم وربيهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم إنهم قلة فكثرهم سياع خاطعمهم حفاة فأحملهم خائصون فأحملهم مظلومون مظلومون انتصر لهم اللهم انصر من نصرهم، اللهم نخذ من خذلهم انزل الكتاب ومجري السحاب اللهم اهدم الصليبيين وذلزلهم واهدم اليهود الغاصبين وذلزلهم اهزم المنافقين والوثنيين وأداء الملة والدين لا تدع لهم قوة في الأرض إلا دمرتها ولا قوة في السماعين لا أطفتها ولا قوة في البحر إلا أغرستها اللهم اجعل جنودهم امي مثل للمسلمين اللهم مكن المسافدين من رقابهم اللهم مكن المجاهدين, المجاهدين من رقابهم اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية لا تحقق لهم في بلاد المسلمين غايه أخرجهم منها صاغرين بك في انحورهم. نعود بك اللهم من إنهم لا يخطون عليك ولا يُعجِدونك يا قوي يا عزيز بك نصول وبك ندون عليك توتننا وإليك أنبنا وإليك المصير آمنا في أرطاننا أطلع أئمتنا وولاة أمورنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذا القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. مع تحيات تسجيلات الآثار الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.